ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَكُّوا قُلْ أَوَرَسُولُهُ وَمَن يُشَكِّ إِلَّا فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعت من لينة او تركت موقئمة على اصولها فباذن الله ليخزي الفاسقين وَمَا أَنفَقَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ غَمٍّ فَمَا أُجِنَّتُّمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير مَا أَنفَقَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِل ூபு وَنَنْقُ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْ وَلِابْنِ يَبْتَغُونَ ضَلَلاً مِنَ اللهِ وَالضَّلَالٰنَ يَبْتَغُونَ ضَلَلاً مِنَ اللهِ أولئك هم الصادقون والذين تبووا العداء إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولى